غنا غتلي في الحنان قبل وفي غنا غتلي في الحنان يا لي جاما هووي الجديد يا لزيز الشخصي اللي تصف تغيل حمول أديلي وما نردي خلاف وشددي مقار دائش سبيخ دقي دا حدش لغ أدازي أعضي كسربي الحساس أغلق <تصفيق> لبي حنا ليكلا ومو نذي أدال ما تزمت وتجتي غمزة تربت اسلالي لا تلق لبي يا في الليل غيث عواض حزنه ويالذات لي لحن لا تفو في كناش كدعا واحدي ما mahabbaghalab qalbi ay douira la yekli rabbi ghalal aziz wi gal broh men lonek njaz wel eidat atat dart yeset Kõik mär campi joh! aga aastad jaentitasaut Taksle Breaking esse on jõik من <تصفيق> ذا <تصفيق> <تصفيق> Asi on dirbilli, kui need on zidra, aja Ja ei, ei, ei, ei, نزيرت <تصفيق> انك ما تدرت لا نفسي ابارك الله اي قادري السببي واي انت قادري ركني ربي العزه الله اي قادري السببي واي انزل ملي كل مجلس ثقيل لا يجادو يا كل دعاتي وغديرن تشطيد يا كل دعاتي وغديرن تشطيد ويا ين غير نسلايه مريه مزت متر مقرشه جديده ارجع في لذتك وازرع معي ويا وليت لها واد لحبي أولى الفلحة عن غنى غير تزاد أكيق بيك رديت عميرا للعز ومطروا ما نزلوا الأبيض أبو الفعل ما استيغيت لبرز أكيق التناول الغلت إكتند أجفاها وملليت لها واد لحبي بها ودراري العساق <تصفيق> جلوزي ايتبها ودراري العساق جلوزي وي دبنا ديفو لا تصولا لي شكلنا ايين غامل الجرني نار العزه ايانه ديكني مير النفسي ز زور دا شكل مسنا ز غير شي وا يا ايت مزالفني كنربي جهاد <تصفيق> الله كريمه ولا الكره الجديده نزورك مثلا وتفرحك القضاء اياتي حيا جاني رجزنا غير اللطيفه اياتي صوبلك عرض حبي وا يا يرنا تيعسقاس البراده اتيزني تليق من طغي أتغل الملو للدهبي موسيقى ونغف الدهن أطلس المجودة موسيقى أمرقى في زنى ذكي هو وفنزودة ويرغى التليد الحامل أبحث موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى أتغل تليق تغل ismunaaidu kudada Imakilu i boundaries edin asva nhehe Imakilu i boundaries edin asva nende no سüla guluna eesi hu too dynasty premature أفلكي ويزين أخدي الله دي لزديه إيوه <تصفيق> آيانكي حبنا الحنايا ويكيده أفلكي تزر والتغي الله دي عزيه إيوه آفدي ربي زيدي تلو بق العزة زيدي الشرفات تشري راح يفضل أمر قفل لي بكرا ديو كو زين اي الخراوي درايي القلب امولي الحزن في, في الله ندحوتي بره وا يا نملي لا جسقيره اسيدي ربي هانتها لفجده اذن لملائك الهواء لازمك دي كده بسم الله اللي يذرتم دي لازمك دي كده بسم الله اللي يذرتم دي واغي نغلى نكلها وقت الحوفه اتصريرتي سيرجازنا غير لا ددي وافي في صيام في كانف الزيده ادي اشغر غسيدي احمد ومحمد هتاخذي الكيس ربي يختم لها العيبه الاخصات لبن في دريم اللي غير لا سياره السلطان تزاد ابي زكار للفغاراس والله الفغاراس وقلمي من الشرقي جنبك نيته المحبه القلب اديكتم لا يغرنادي في زيزه اديكتم لا يغرنادي wa pulki int mazirta nori niddo anar gapis ديس وني راتل ايي تشربي لا ياك هذا الحظ ما ارجنني فلكي زيج الفنيد كيف تاخذي نظره كل الاحباب تبارك الله هتيني تو في تزيزه اتقومي تيي ورجسي لكل قيزا اتقومي تيي ورجسي سنت بنزين وابل غفله ملكه فيتي Anar ya fezli zakra hawwa goway wayan gatile firhana gesim teleblast yar duhbi i waful ki zaguran tilat duhbu allah ne gesim ten forekeninilapti duh a ya era nartarekti mizarn tilat hanza tat sintadeki tuzade illat him to a safe and try to work to have you is one of the I'm not رحنا لو حزيت اكيد يا وياني سوى نراكي القلب الله اذنك ابي وا بالغط لا ما يذنك ابي يدك اقول كياني جاوني بيطاري بيج رغم المحبه دي جازنا لا تتقى اصلاني حزانه مصرفيت wa salam ya zalam sobitu fil huz aqulki izini safna yu fil huz bi wa dan gatar dan kirar pesu yani gemilan ya yeligla hifada aqulki taru dan tagaditki zan allahi mintagil ghayfarna le fu juzi wi wala dilli gis nur lihti gadda tunza fiq ni Maidu 경찰, hauti edest tilis시uks? Maseid on seda olisooval. Vahaan sääd предan nää kodine majestalese. Meidu � 식ahel mäng Background pare sõjdud. ِ puhut kõige te ihnid ولكي انت مزيغتها نوري لتبدي واتازنا اخت جيسيت لها ود الحوبة اماريكا في جنيه بيكا ود الزومة ويانا قتليت الحالة لها ود الحوبة ات از له ايه وافول كي اجزي نغبر اغفت بكيغ ايه وليجة تيويت بكنا معات مغصفة بيغ ايه وناشي فانو ليكلاو دلحوق ازيدة الواتيك مقرر فيغل كي دلحسن كلو جميت لغ اشيسن الواتيش من اغفت ولا مغازلات في نتيرات القديره راك داغاز من غاسله يا ساراجا يا تفن تسمونا قيانورنا خالده اي احنا سنتافين قلتيم ولا دردين وي وايل لي غوتن دينه سوبه هذا النا صغير يتبرن دز مكادر لا غارس نراور ززاتي في الزجيل انا رجعت لك <تصفيق> <تصفيق> يا هاوي ذومي ويانا لقيت لي الحاله ما ادفوا فينا في الزجيل يا ورز زاتي للعلميين الطيب la khraybina gisi lghal khrayb afoulki btazo tqimni tati ra mo ugjalatni ghir ويا انت ريكي نارتي ترجلوه كان داسي فوني لكنت منجا كان داسي فوني لا كنت منجا يا ولي غلانيت هاوت الحب ايي لو وجهنك هاوت العزي ويا عندي كان في <تصفيق> الوقت تنف درغي موري جدا أغينا غلان عيك لها وادل حبي وأفوني كيد منها تغذي الله عزيز نقاضي وأفوني كيد منها تغذي الله عزيز نقاضي وأي ايت بقول لدي ايت مقول لك اتنف اي ايت نرجفز ليه بكا A 부ollagi, kib mis다가 tehe jaelimu. Apesa maata sinna, seid vale chamado! Ali ü alab 18 grausda maaikime, littlef driega! Apesa ni,ي vai os nekii?